ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ودع لكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آيات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 وَرَنَا بِأَن نَكُونَ بِشَيءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجُوعِ وَالجُوعِ وَلَقْصِمٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا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 فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أي يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما نزل من البينات والهدى من بعد من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا